الحمد لله على عباد الذين اصطفى لا سيما النبي المختار والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف وبعد اخوتي ما زلنا مع هذه المجالس وهذه المجالس كما هي اشرف المجالس على الاطلاق اللهم ادم علينا هذا الخير ماحيينا ابدا اللهم ثبت لنا هذا الخير ماحيينا ابدا اللهم لا تعاملنا بما نحن اهله وعاملنا بما انت اهله وانت اهل لكل خير. نسأل الله للفعلاني أن لا يعاملنا بالزلات والسقطات والهنات أصل العلوم يرتكز على وصول الفقه ونحن على مشارف الانتهاء من كتاب أدلة القاعدة الوصولية من السنة النبوية نبدأ بها وبعد ذلك نثني إن شاء الله بصحيح مسلم. حسام لماذا تغيبت؟ نريد العزر قبل أن نبدأ الدرس لماذا تغيبت؟ رؤية الله في المنام ما أقوى الأهل العلم فيها وكيفية الرؤية كيف تكون كيف ليس خاص بالنعمة السلام والمسألة خصية لأن الوحي وحي خصية ولأن الله دعالى لم يجعل النبوة على العموم ولكن جعلها للخصوص ومادة النبوة الوحي والوحي قد يكون إلهما في المنام إيش فيها هو في المنام جاءه وشرع له قال فيما يختصم الملأ الأعلى أو تشريعه أوحى عليه باختصام الملأ الأعلى تسيب بقى لم يقول أحد أنه جالك السؤال يتسكت تقول ما عرفش جينا بقى الله المستعان الآن السؤال يسير ولا نيسير عليك أكثر ممتاز عندما تريب يترد السؤال فاهم حضرتك؟ يعني مثلا بلاش دوما على خول السوريين او تقول تغيبتو فضاع مني طرف علم لا استطيع ان ادركو عشان, عشان تروح سالم لا مشاق لا, مشا لا انت هتقرب كده هتقرب كده أيوب, ايوب السختياني ايش قول العلماء فيه ايوب من ائمة التبعين ومن ائمة السلف وفي الزمان الأخير مات رحمة الله عليه ميت محدش طيب ممتأس كل ده جميل ماذا قال فيه آه أهل العلم ابن عيينة عن الأعمش عن أنس ماذا تقول في هذا الإسناد يعني الآن هاخد كل رطاق في الإسناد ده وإيش الفرق بينه, بينه من عيينة خلاف الأعمش يدلس عن ولا لأ مين بقى اللي قالوا يدلس عن سيخة ومين اللي قالوا ما يدلس عن خلاص يبقى طالما انت هنا منه خلينا في الذي لم ننتهي منه ايوه من الذي قال انه يدرس عن سخه ومن الذي قال لا يدرس عن سخه دخلت فيه خلاف فانا بسالك من الذي قال انه يدرس عن سخه من الذي قال انه لا يدرس عن سخه طب انا اخطات انا سأ... والله قلت فيه من... مر, مر المهم لا قول من وبعدين. ده فيه اهم اللطائف اللي سناده انت رايحه ولا عارف عنها حاجة. ده فيه, حاجة فيه شيء تاني ايش? انت ما اجبتش بشيء اصلا. ارضعت السهرة الكبرى. اعرف. جاب الاحتمالات منين ده اهو. كلم شيخك بقى في الاحتمالين اللي قات بهم. احنا عايشين في هلوة. ما هو عمي يعمل زي الرجل الذي قال لابنه إني سأرحل واستلم كرث الفتو أو استقاس إله فكلما سألك سائل قل في المسألة خلاف ماشي فده الرجل ده ما هو ما قالش احتمالين قاله حسام ولا ما قالش الحمد لله فدق على الرجل فهم فهموا كل كلما سأله يقول وفي المسألة إيش قولان وفي المسألة خلاف في المسألة قولان فلما فاطناه ودق على الباب فدخل الرجل قال عندي سؤال من الاهمية بما قال ما هو. قال اه في الله شك. قال في المسألة ايش? خلاف. فيها قولان. كفر في ساعات. بسبب. هو شغل دلوقتي احتمالات. الناس بتوعزمان ماتوا جايين وعلم الجرح والتعديل. لا تتغيب. التغيب. الاحتمال بفيش حاجة يسمى احتمالين انا معرفش. في اللغة احتمالين اسمع بس عشان نشوف وجهتك. يا مدلس اللغة العربية. في ابن جني قال فيه احتمالين. جبهالي بس شنعرف. بنت عندها ثلاث سنين وواحدة عندها خمسين سنة بيقول في احتمالين ان الصغرى هترد على الكبرى اه ممكن تستعير بقرة بجانبها وتخلق هو ده اللي ممكن الاحتمال اللي انا شايف في اللغة في احتمالين اتكلم عطا مشيكم الدرس في احت... احتمالين اللي بيقولوا في احتمالين خلاص هلا تدركوا انه ثلاثين سنة رحت على الفاضي في عمارينا ايه على ملاجة في علاه الا تدرك ان يعني ما كنا نؤمله ونرجوه صار بقى منثوره فلا بد من التأكيد على العنايه على طلبة العلم فهم أفضل الناس على الاطلاق والعنايه بطالب العلم يخرج يخرج تخريجا الامه حقا تحتاج وتحتاجه بصدق لن تنجو من كبواتها الا بطلبه العلم حق لما طالب العلم تتدلع بهذه الطريقة لازم لازم تنضبط لن يصل هذا العلم غني كلام الإمام مالك وإيش يقصد ذلك رفاية تميت الهمة قلت لكم المناظرة العظيمة التي كانت بين ابن حزم أو الوليد البادي الوليد البادي إيش يقول له يقول له الوليد البادي أين أنت ابن حزم في المناظرة عندما كنت أفترش الأرض والتحف السماء رحلة من أجل الطلب أن تمنى الله عليك في مكانك ورحلك ومحلك من يعني الله يعني يسره لك في هذا الباب فكيف تضيع هذه الفرص وبعدين بعد بعد أعوامها تعلم أنك أصلا قد ضيعت ما لا تستطيع أن تدركها كم ضعم عمرك أنت لما تجلس مجلس واحد من مجالس التحديث هذه مجلس واحد من جالس الأصول ينهي لك عامين كاملين يمكن أن تأخذ ما في بطول الكتب التي لا تستطيع أن تصل إليها كراءة أو تصل إليها حتى مع بعض من لم يتقن لن تصل إليها بحام الأحوال إلا بعد عمر مديد يلخص لك يا شيخي عاماً, عاما كاملا في, في مجلس أو مجلسين يقاعد لك قاعدة تبني عليها عمرك الفروع بأسرها ترجع لهذا التأصيل فالإخوة لا تحسب أن هذا الوقت بيضيحك هذا هذا وقت صحيح لتتعلم كيف تربي أيضا أبنائك وطلبة العلم هذا كان داء بالصالحين والعلماء كانوا يفعلون ذلك بل كانوا يعاقبون طلبة العلم الذين يفرطون انا قلت لكم قبل ذلك في المجلس ان عبد الرحمن بن مهدي لما دخل المجلس وبعدما حدث ببعض الأحاديث وقف ثم هنايها ثم ذلك قال وحدثنا فلان قال حدثنا الثوري إلى وأزبة إسناده فوجد رجل يبتسم فقط يبتسم من طلبة الحديث إيش فيها ما يبتسم ده احنا الآن في... رسائل ابتسامات في المبارات ونحن في الدرس يبتسم الرجل فقال أتبتسم وأنا أقول في المجلس قال رسول الله ما حدستكم قبل الجميع الابتسامة ابتسامة حرمتهم شهر كامل من التحديث فما بالك بقى من, من الغياب والتفريط والتفريط في من تظن أنه لابد يستمر الاستمرار هذا طالب العلم الذي الل يقطع الطلب أنهى أمره مستقبلا وماضيا العلم مركب مرتب فلابد من اهتمام يحب ابن أبي كثير في صحيح مسلم يقول لن ينال هذا العلم أو لا ينال هذا العلم براحة الجسد بحال من الأحوال ما من عالم إلا وجدناه مؤرقا ليلا غير مستقيم غير متفرغ نهارا يعني هو طيلة النهار إما في المجالس وإما في النسخ وإما في الكتاب وإما في الطراع وفي الليل لا ينام إذا نام يتذكر حديث يقول يتدبر ما فيه شفع ليلة كاملة ويتسامح في إسناد مثل هذا كاملة يتدبر في حديث يا أبا عمي ما فعل النغير لا يصح هذا الباب وطبعا أنا أعتبر عليه أنه حتى ما لمح أهم لطيفة في الإسناد إن ابن عيينة يروع عن الأعمش هذه أهم لطيفة في الإسناد هما طبقة واحدة وكان طبعا ابن عينة في بادي الأمر والأشهر وبعد ذلك لما, لما اكتظى المجلس بالأعمش وكان المساومة بينهما أن ابن عينة يعطيه حديث من أحاديثي أمام أربعة من أحاديث الأعمش حتى التف الناس جميعا حول الأعمش فابن عينة في وسط الحلقة قال يا سليمان أتذكر ما ماده قال قد ماض ما ماده ثم قال له أه أه أه فقال له إلى الحديث قال لا الأمر الآن إعكس تصب واحد مني وأربعة منك فهدي مسائل لابد للطلب تعلم الاستمرار في الطلب له السمرة ما في استمرار ما في نتيجة بالذات الطلب ما في استمرار ما فيش نتيجة قاعدة لا يشترط في التخصيص معرفة التاريخ هذه مسألة من الأهمية بالمكان طبعا هذه أيضا خلاف الأحناف الذين يرون بأن التخصيص نسخ وهذا خطأ أمبين فهذه المسألة جمهير الأصولين من المتقدمين والمتأخرين من المحققين يرون أنه مسألة التاريخ ليست مهمة في هذا الباب لأن القاعدة الأصولية لا تعارض بين خاص وعام القاعدة الأصولية لا تعارض بين خاص وعام أي خاص يقضي على العام يقدم عليه سواء كان سابقا أو كان لاحقا والاستدلال بذلك الحديث الذي يؤكد هذه القاعدة قول نهت ليس فيما دون خمسة فيما من الراق من الورق سادقة ليس فيما دون خمسة فيما من الورق صادقة وأيضا في, في قول نهت في الرقة ربع العشر في الرقة ربع العشر هذه ليس فيما دون خمسة اوق من الورق صادقة هذا الحديث قد خصص عموم قولي لا دنا فعلاه واتوا حقه يومه حصاد ولا نبحث ايهما اقبل ايهما ايهما اسبق لاننا نقول الخاص يقضي على العام وايضا في قول صلى الله عليه وسلم في الرقه ربع العشر في الرقه ربع العشر احاديث كثيره جدا تثبت ذلك ان النبي نهى وقال لا تبع ما ليس عندك هذا حديث عام يخصصه يخصصه يا أحسام عشان تجلس نهر مسلم عن يبيع المرء ما ليس عندك قال لا تبع ما ليس عندك هذا عام وجه العموم وإن كان له مخصص فأتينا بالمخصص فضل الله كريم نخلي تنميزك بها هو اللي يأتي بها عشان هي من باب اللغة وعارف لو ما جبهاش اسفر اسفر هات. هاته العموم فين العموم كما قال صديقك طيب لا تابع ما ليس عندك عام مخصص بايش اخذ فرصة لتجلس ممتاز اعد بيع السلام يخصصه لانه السلام دخل المدينة فوجدهم يبيعون يسلفون في السمري قال السنة والسنتين وهذا بيع ايش بيع ما ليس عنده هو يقدم السلام تعلمون ان السلام تقديم المال مقدما والسلعة تكون مؤخرة فقال السلام من اسلف فليسلف في كايل المعلوم أوازن المعلوم إلى أجل المعلوم فأباحدك والإصناع طبعا تكاملت شروطه أيضا تكون مخصصة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك وأيضا عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان وهذا باتفاق العلماء أن هذا التخصيص لا ينظلون إلى التاريخ لا سابق ولا لاحق لكنهم يقولون الآن هذا الجمع بين الأدلة لأنها خرجت من مشكات وحيدة فلا تعارض فلذلك قالوا القائد حفظوها جيدا لا تعارض بين خاص وعام أبدا يقدم الخاص على العام ليش؟ لأن الخاص في منزلة المحكم طيب والعام في منزلة المجمل يعتريه ما يعتريه من الاحتمالات فالمحكم يقدم على المحتمل فقال النسلم الخراج بالضمان الخراج بالضمان هذا الخراج بالضمان هذا عام صحيح ولا لا يعني إيش معنى الخرج بالضمان الخرج بالضمان بمعنى لو اشترى رجل سيارة وفيها عيب ولا يعلم العيب والباقع أيضا لا يعلم العيب يعني ليس فيها غش لكن هو بأحاله على السلامة لم يشترت السلام عشان لا ندخل في خلاف الفخ على السلامة ورجل اشترى السيارة ثم ظهر فيها العيب إذا ظهر فيها العيب فله خيار العيب له خيار العيب في الرد جيد لكن هو أخذها واستخدمها ولما استخدمها عطبت في أمر آخر أو قل نقص مقدارها المهارة الـ الـ الـ المهارة الموتور اللي فيها مثلا أو المكينة لم تكن كما كانت فنقول هنا لو تلفت تكون على من خليها في الأسهل لكي تفهموا اشترى زيد من عمر بقرة ذهب إلى الفلاحين الأرياف فاشترى بقرة ديد فلما اشترى هذه البقرة وهو ما يعلم اشترىها على انها بقرة فيه انواع في البقر فيه انواع, فيه انواع, فيه انواع, فيه انواع, فيه انواع فيه من اللي بيتكلم هذا انت مدخل الباب يعني تعرف طيب خلاص فهو اشترى, اشترى البقرة على انها انجليزي فيها انجليزي وفيها بلدي ها ايش فريزي هيسمحني على جهلي فريزي وبلدي فاشتراها على أنها فريزي وماكست مهو أسبوعا يأخذ على الحرث ويحلف في الليل ويشرب لبنها جيد فجاء المطقن فوجدها بلدي فله هنا إيش حق الرد طيب والباع ما كانش يعرف وقال هذه فريزي الرجل قال لي دارك فالمؤم أثبته أنها بلدي فله أن يرد هنا هو استفاد أسبوعا بإيش بالحرث ومهو باللبن فنقول له إذن لك خيار الرد معك يرد البقرة الفريزي اللي يأخذ البلدي ويرد معها إيش اللبن وتابو الحرص يقدروا بأجرة المثل أخطأتهم جميعا هنا تطبيق الخراج بالضمان تعرفون يعني إيش الآن لو تلفت تكون في إيش في ضمان المشتري يبقى الخراج له يبقى لا شيء عليه فهمتم؟ هذا معنى الخرج بالضمان هذا عامه الآن كل ما يضمن فالخرج له مفهوم ولا غير مفهوم جيد هذا عام لكنه مخصوص بحديث المصرات حديث المصرات لأن حديث المصرات. مفهوم حديث المصرات قال فليرده وإيش؟ صاعم من تمر صاعم من تمر أيضا من ذلك عموم قولنا وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه لا يبي أحدكم على بي أخيه قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه وهذا عام لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه العجب أن هذا العموم خصص لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته فاطمة بن تقايس وقالت تولقني زوجي فبدت طلاقي قال قالت فخطبني أبو جهم وخطبني معاوية فقال أما معاوية فصولك لا مال له وأما أبو جهم فكان لا يترك العصم على تقايس ثم قال انكحي أسامة ماذا فعل للمسلم خطبها على خطبة اثنين خطبها على خطبة معاوية وعلى, وعلى خطبة أبي جهم فخطبها أنه سلم. فنقول هنا خاص ليس بعام لأنها لم تبدي رأيا لا في أبي جهم ولا في معاوية يبقى علمنا هنا بأنني عندي حالات في مسألة الخطبة خطبة ركنت المرأة للرجل وحدثت الموافق الموافقة وخطبة لم يحدث الركون ما زالت تفكر فنقول إذن هذا العموم مخصوص بمسألة أنها لم ترد إذن عندما علمنا إبهام الأمر وأنها لم تركن إلى واحد من الاثنين ولم ترد عليه للثالث أن يدخل وهذا تخصيص العموم قوله الله سلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخي وأيضا من ذلك العموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل, مريم لا يحل دم امرئم مسلم إلا بإحدى ثلاث لا يحل دم إبريء مسلم إلا بأحدى ثلاث قال النفس بإيش؟ بالنفس هذا مخصوص عند الجماهير والمسائل خلاف فقه هذا مخصوص عند الجماهير بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا, لا يقتل والد بولدي لا يقتل والد بولدي فهذا مخصوص هو الآن مع أنه قال النفس بالنفس أهو ألف ولم استغراقية العموم ولكنه خصصة بحديث لا يقتل والد بولدي وهذا طبعا الحديث متكلمون فيه لكننا لسنا بصدر الترجيح في هذه المسألة نحن نبين أمثلة على أن العلماء يجرون المسألة أنهم ينظرون إلى العام وإلى الخاص فلا يسألون عن عن التاريخ السابق واللاحق لا عندنا شيء لأننا عندنا أصالة لو قلنا نبحث عن السابق واللاحق ليش؟ لأن في تعارض نبحث عن السابق واللاحق لأن هناك تعارض ونحن عندنا أصالة المفهوم من, من أهمية الألفاظ في اللغة العربية في مادة الأصول فنقول أنه لا تعارض قط أبدا بين خاص وبين عام ليش أنا عندي محكم فهذا ما جدا المحكم بيقدم على المحتمل قاعدة الثانية قاعدة أي قاعدة لفظية أيضا يجوز التخصيص في التخصيص التراخي يعني ينزل العام وبعده بسنين ينزل الخاص. لا يعني المسألة أسهل من, من ذلك يجوز في التخصيص التراخي ما دمنا قلنا بأصل التخصيص فلا ينظر إلى الزمان كما قالوا السلام من قاتل قتيلا له به بي بيّنة فله سلبة من قتل قتيلا له بيّنة فله سلبة هذا الحديث وإن كان متأخرا ليش؟ لأن الآية التي سأذكرها الآن متقدمة وعلموا أن ما غنمت من شيء فعنا لله سورة الأنفال ونحن نتكلم عن المسألة على, إيه؟ على غزة بدر صحيح ولا لا وتأخر جدا الحديث لما أبو بكر قال له الله يعمد رجل أسد من أسد الله يقتل قتيله من أهل الكفري فيعطيك سلبة فقال أن السلم صدق فنزل متأخرا فنزل التراخي حتى في التخصيص ليس, ليس مؤثرا لأننا نقول دائما الخاص لا يتعرض مع العام ولا بد من, من, من, من تقديم الخاص على تقديم الخاص على العام من ذلك أيضا قول الله سلام ليس فيما دون خمسة أو سق ليس في دون خمسة اوسق صدق مع أن الآية نزلت قبله قول الله على وآته حقه يومه حصادي والحديث نزل متأخرا ومع ذلك العلماء قالوا بأن الحديث على بابه وأنه يخصص الآية القائدة التي تليها أن العموم لا يتصور في الأفعال او نقول قاعد القاعدة هل يتصور في الأفعال العمومة هذه مسألة أصولية مهمة جدا يترتب عليها جيوش من المسائل الفرعية لكن سأمثل من أجل الصلاة وندخل عندنا بعض القواعد المهمة التي لا بد أن نتكلم فيها في مسألة خطاب الخطاب للنبي سلم الخطاب للأمة والخطاب أيضاً لشخص دعينه بحكم له قال تجزئ لك ولا تجزئ لبقى. لأحد بعدك يكون تخصيص وهل الأحكام تزن التخصيص أم لا هذه مسائل من الأهمية بمكان أقول قولهم سلام يستدلون في في هذه القاعدة هل يتصور العموم في الافعال يقولون بحديث حكمي على الواحد حكمي على الجماعه حكمي على الواحد حكمي على الجماعه الحديث ده لا اصل له الحديث لم يصح بحال من الاحوال الحق بان جماهير الاصوليين من المحققين المتقدمين والمتakhirين فهيه والاحناف والحنابل يقولون العموم من خواص الالفاظ لا من خواص الافعال من, من, لوازم من لوازم الأفعال يعني القاعدة الفعل لا عموم له الأفعال لا عموم له خالف في ذلك المالكية قالوا الأفعال لها عموم يظهر الأثر طبعا لما تجد خلاف مثل هذه المسائل المبهمة بالمثال يتضح المطال عمات المالكية يقولون بأن الأفعال لها عموم والمسأل المؤثر في ذلك الذي يبين لك هذه القاعدة المهمة جدا هو مسألة الإفطار في نهار رمضان عمدا الإفطار في نهار رمضان عمدا جاءنا حديث فيه فعل ان الرجل جاء للنسلم يخمش وجهه ينتف لحيته يضرب وجهه طبعا للنسلم ما أنكر عالي للمصيبة اللي هي فيه إذا تزحمت المصائب فلابد أن تدفع الكبرى إيه؟ قبل الصغرى صحيح فجاء الرجل فقال هلاكت قال وما أهلاكك قال وقعت على, على مرأتي في نهار رمضان قال هلاكت قال ما أهلاك قال وقعت على مرأتي في نهار رمضان ولا فعله الآن ولا ذا قول قول كتب على السمبورة وقعت على امرأتي فكان قوله مكتوب كمان صح ولا فعل فعل قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان فنظر عليه وسلم فقال اعتق راقب قال لا املك الا هذه اللي هي ايه رقبته فقال اذا صم ستين يوما قال ما اوقعني فيما انا فيه الا الصوم مش مستطيع الصبر يعني بالعرب لا استطيع قال تام ستين مسكينا قال على على, على, على أفقر بيت بين لبتايه ما ما بين لبتايه من بيت الافقر من, بيوت من بيوتنا فنظر سيدنا مبتسم وسكت فزق الرجل فجلس المهم الغرض المقصود اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم العرق الذي اتاه من التمر وقال تصدق به ثم قال الافقر منا فقال اطعمه ايش هذا له ما له من الفقر وانا الفقر وانا فصلت ذلك في المجموعه فصلت ذلك في متن ابو شجاع وامثل الحجام فالاحكام فصلت ذلك الاخوه ترجع له لكن انا اريد الشاهد هنا المالكيه هذا فعل له الان فعل له حكم فعل اتبعه حكم هو الكفاره انه عليه عتق او كفاره المرتبة وجوبا فالمالكيه يرون عشان تعلم اصل نزاعنا العلماء علمك حقا تكون متقنا عندما تبحث وتغوص ما أصل النزاع بين العلماء فإن بلغت الأصل عرفت كيف ترجح أتقنت الترجيح أما أن, أن تكون حاملا فأنت حامل الذهب والمسك وجزك الله خيرا على الحمل لكن إن أردت أن تكون متقنا في الفقه حقا لابد أن تغوص لتعلم أين أصل النزاع وهذا هو شغل طالب العلم الحق الذي يعرف ويبحث ليرى كيف علماءنا ينتزعون الحكم من الأدلة فاصل النزاع هو ذلك الملكية يرون العموم للأفعال أما الشفعية والحنبلة لا يرون ذلك والأحناف مع أن بعد بعدما وافقوا الجمهور في التأصيل خلفوهم في إيش؟ في التطبيق ولهم قول في ذلك أيضا يوافق الملكية فيخالفوهم في التطبيق هنا المخالفة في التطبيق ليس لعوار في التأصيل ولكن لقراء محتف حملتهم على ذلك أنا عارف أن أنا متكلم أردو هذا ظاهر على الوجوه أنا عارف أردو عربي الحمد لله فهنا الملكية قالوا إذن كل إفطار من مكلف عالم بذلك عامد عليه الكفار لأن الحكم كان تابعا لفعل وقالوا الفعل له عموم فعمموه يبقى لو شرب ماءا متعمدا علما لأنه في يوم الصيام عليه أن يصوم شهرين متتابعين او العيدخ طبعا العيدخ في الزمان يصعب فقالوا بإذن كل فطر بتعمد بعلم ورب عليه الكفار ليش؟ لأنهم يرون بعموم عموم الفعل. الحكم الذي كان تابعا للفعل فقالوا بعموم الفعل كل فطر يتعمد فيه صاحبه فعليه إيش؟ عليه الكفارة طبعا عدده هذا بتعليل ان هذا تعمد لانتهاك حرمة الشهر حرمة شهر حرمة عظيمة جدا قالوا ولا فرق بأن أن ينتهك الحرمة بجماع او او بفطر بشور بماء او بطعام وهذا خطأ مبين والصحيح الراجح وقول الجمهور وان العموم من لوازم الالفاظ لا من لوازم الافعال الأفعال وهي أول ذلك القاعدة الفخيرة عند العلماء والقاعدة الأصولية يقولون والفعل لا عمومة له الفعل لا عمومة له من القواعد أيضا هي قاعدة سريعة أخذها قاعدة العموم المؤكد بكل هل يدخلوا التخصيص أم لا يعني لو أكد جاءنا الدليل وأكد بلفز كل وكما بينا قبل ذلك أن كل نص فيه في العموم كل نص في العموم فهم يقولون أنه جاء اللفظ العام كل انسان له كذا مثل جاء اللفظ العام ومؤكد بكل هل يدخلوا التخصيص أم لا الجماهير قالوا يدخلوا التخصيص حتى لو تأكد العموم بكل حتى لو تأكد العموم بكل وبعض الشفعية يرون بأنه لو تأكد العموم بكل فلا تخصيص له فلا واستدلوا على ذلك بقول الله جل في علان يقولون الذين يظنون ظن الجاهلي بربهم يقولون هل لنا من الامر من شيء هل لنا من الامر من شيء او همومه الان سيقول الله جل في علان قل ان الامر كله لله ولا تخصيص هنا الان الل HAVE! النفي هنا مؤكد يقول هل لنا من الامر من شيء ولو بسيط يعني نقول نذهب او لا نذهب يقول الله جل في قل ان الامر كله لله وهذا لا تخصيص له بحل من الاحوال ولا فيه تخصيص حسام لا هو تخصيص. طب ارجع لتفسير الاية اهو دخلنا بقى في الحور والكشغل انت انت كنت شغال على بقرة بتدور في ساقية منيش بتضبط لازم افهم انا كل اللي اللي بيحصل ده دوران دوران دوران يا حبيبي فقط بنظرة واحدة يسيرة قل إن الأمر كله لله في أحد يستطع لله شيئا أجب ما في إجابتك هذه الإجابة في أحد يستطع لله شيئا في أحد يملك مع الله شيئا أبدا فعندما يقول الله جلاله إن الأمر دون كل آت أمر الله فله إن الذي لرادك إلى معاد الله تعالى إذا قال شيئا ان انتهى فإذا كنا يقول قل إن الأمر كله لله نعم لا تخصيص فهمت فبعش ويقولنا إذن الكل عند التأكيد فلا تخصيص له جيد أما الجماهير فلهم أدلة كثيرة جيد من الحديث الحديث اللي في الصحيحين فأحرموا لما بعثهم من السنة في عرض البحر جعلهم عيونا له قال فأحرموا جميعا أو فأحرموا كلهم إلا أبا قتاد فأحرموا جميعا أو فأحرموا كلهم إلا أبا قتاد لم يحرم أو كلهم تأكيد وقال إلا تخصيص أو الآن تخصيص بالاستثناء الجميع أحرم وأبا قتاد لم يحرم وهو تخصيص خصص وهذا الرجع الصيح أنه حتى لو تأكد العموم بكل يخصص طب كيف نرد على قول بعض الشفائية الذين يقولون بأن, بأن التنصيص او قل التأكيد بكل لا يدخلوا التخصيص لا سيعمل آية يقولون هل لنا من الأمر يمشيق يقول لنا الأمر كله للإجابة إيش ها كريم ها خلاص سبقك بيها بس أنا أردت أن أشوف تؤكدها أو لا ممتاز لفضة فوق القرائن المحتف الأصل أنه يدخلوا التخصيص ثم السياق السياق جاء أن المسألة تمس... تخص اللاجة الفعلاء أيضاً أمر اللاجة الفعلاء لا يدخلوا تخصيص بحال من الأحوال القاعدة التي تثليها قاعدة أقل الجمع إثنان وهذه مسألة غزارة كبيرة جدا في الفرع الفقهية شوف نشوف اللغة اللو... هي... هي اللغوية أكثر من أصولية أقل الجمع إثنان أم ثلاثة يعني خلاف مشهور بين العلماء والحديث الفاصل في هذه المسألة الذي اللي... يرتكز عليه الأصوليون على الإثنان فيما فوقهما جماعة إثنان فيما فوقهما جماعة يعني إذا أردت أن تصلي الفجر وأنت في مكان ما لا ترى مسجدا ما تجد مسجدا وتريد أن تحظى بحديث النبس سلم في أكثر من الحديث في الموضع من صلى الفجر في من صلى أشياء في الجماعة فكأنما قام ليلة كله أيضا من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله جل في علام ف إذا قمت فصليت او رجل متزوج في ليلة الزفاف والعرس او في اليوم التالي طبعاً بيأخذ الرخصة بالجامعة والطرح وكل كما أو شيء المهم هو أصلاً معها فأراد أن يصلي يصلي بها له انا أقول ذلك لأنه ليس بشرط حتى من قال بأن صلاة الجماعة فرض لم يقل بأنها فرض فين؟ في المسجد ده هذا جل الحنبلة يقولون ذلك الذين يقولون بأنها واجبة الذين يقولون انا فرض تكون في المسجد كلام ضعيف في في الحنابلة مش مش قوي قوي في الحنابلة ان لا من, من الجماعه فرض عين الجماعة على كل انسان خلاف اللي هم الثلاثه فهو الان قام يصلي جماعه فياتي بمراته فهل دي تكون جماعه ام لا لان الحديث اثنان في مفقهما فما فوقهما فوقهم ايش جماعه فمفهوم انا أقول لو لغه ليس ليست هذه الهيئه يعني هو ومراته مش وصلت فراضة لكن عند محل الشرع جماعة وده الصحيح الراجح لأن السلام صلى بابن عباس عندما كأبات عند خالته ميمونة وتوضأ وصلى ثم صلى جاء على, على يساره فأخذه من أذني فجعله أنا مني وصلى به فكانت جماعة فهي في محل الشرع جماعة حقا لكن في اللغة هل جماعة هل الإثنان هو أقل الجامع جماعة هذا في خلاف العلماء وإن كنت أدين الله أنا وليس بجمع طيب إذا أطلق الجمع الحق عند جماهير العلماء من الأصليين ومن اللغوين أنه لا يكون إلا ثلاثة فيما فوق الجمع عند الأصليين ثلاثة فيما فوق وهذا يعني عندهم الأصل في ذلك اللغة الأصل في ذلك اللغة لأنه أهل اللغة فرقوا بين المفرد وبين المسنة وبين أيش الجمع صحيح ولا لا انت مثلا يعني حتى إحنا, احنا عندنا احنا في خطأ بنقع فيه لغة طيب انت جايس وقول لك هات واحد شاي صح هنخطأ لغة طيب اتنين كذا خطأ فانت اما بتأتيه مفرد اما بتأتيه بايش بالمسنة طيب ففي المسنة ما اطلق العرب على المسنة الجمع ما اطلقوا عليهم الجمع فقالوا اذا اللغة اصل اللغة التفريق بين المفرد والمسنة وبينه وبين الجمع. وخالف بعضهم وقال بل أقلس الجمع إثنان. واستدلوا على ذلك بقول الله رفع الله. إن تتوب فقد صغت قلوبكما. وإن تظهر عليه الآخر. إن تتوب فقد صغت قلوب. لقد ممكن يحسنون على المثنى. قلوب جمعه الآن. وإنت تتوب لمن؟ لثنتين. قال قلوبكم. فقالوا هذه ترى وضحها جدا على أن قال الجمع إيش؟ اثنان وهذا ليس بصحيح هذا ليس بصحيح الصحيح أننا نقول أن هذه الآية تثبت لغة أنه يصح في اللغة أن تطلق الجمع على الاثنين يصح في اللغة يعني اللغة تحتمله ولكنه لا يساعد على فصل الخطاب على أن أقلت الجمع ايش اثنان لا لكن اللغة تحتمل أن تطلق الجمع كثيرة على ايش على الاثنين. على الاثنين والآية شهدة بذلك انت توبى فقد صغت قلوبكما الحق بأن هذه المسألة مهمة جدا نشوف مسألة يعني نقول بسيطة لكن يتفرع عليها فروق فقهية كثيرة جدا جدا جدا منها مثل لو نظر الرجل نظر نظرا مجملا وجاءك أسألك او طلق طلاقا مجملا وجاءك أسألك فأنت بمعرفتك في هذا الباب تستطيع أن تفسك يعني يقول نظرت أن أصوم لربي أياما أياما ده إيش؟ جامع ولا؟ طب أياما أيام دهرك لا لا أيام مئ مئ سنة أيام شهر ما يعرف فنقول له الفقه هنا يتحكى نقول أقل الجمع أيام هذا جمع أقل الجمع ثلاثة يبقى عليك أن تصوم إيش ثلاثة أيام تكون قد وفيت هذا على قول من؟ الجمهور على قول بعض الشفعية وغيرهم الذين قالوا بأن أقل الجمع إثنان يقولون عليك أن تصوم يومين لأن أقل الجمع عندهم إيش؟ أثنين. وراجل يقول زيد اختصم مع عمر في خصومة مالية فجاء زيد فقال أقر عمر له عندي دراهم ثم حدث النزاع العظيم دراهم كم دراهم مئة مئة سين ثلاث كم فنقول أقل الجمع اثنان عند بعضهم يبقى له عليه كم درهمان أو, أو قول الراجح عند الجمهور يبقى نقول وأقل الجمع عنده ثلاثة دراهم ونحكم له بذلك فصلت انت في خصومة باصل هذه المسألة رجل امرأته كان يعشقها جدا انقلبت عليه كلما دخل تقول الطعام الطعام الشراب الشراب الرجل مات مات من, من كسرة الطلبات المحبة انقلبت ايش كراهية ثم انقلبت بعد ذلك نفرة فقال لها طالق قالت ايش تقول طلقتني مرة قال لا طلقات لما قال طلقات وقال أنويها طلقات هيلطم بعد كده فهنا ثم <تصفيق> عندها لا يمكن أن نذهب به لمفتي يا دين الله بأن أقل الجمعة كام ثلاثة لنها تكون بانت ده يقتلوا بانت منه بانون فعند الجمهور يقولون بانت منك بانون كبرى ولا يمكن أن تحل لك إلا بعد أن تنجح زوجا غيرك وأما الذين يقولون بأن أقل الجمع الثنان سيقولون وقعت طلقتان وتبقى معك على الطلقة الطلقة الثالثة تبقى معك على الطلقة الثالثة هذه فروع في هذه المسألة مسألة أقل الجمع, الجمع الثلاثة طيب نصلي ولا نكمل نكمل طيب نستأزم بس يريدون الصلاة حتى في هذه القاعدة فقط وبعد ذلك القاعدة التي تليها الخطاب الواحد من الام الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم او من ناقل الشرع دقيق انا في التفصيل لان ليس مشرعا ناقل الشرع راجح صحيح اصوليا الخطاب من ناقل الشرع لاحاد الأمة خطاب لجميع الأمة لحديث خطابي للواحد خطابي للجميع وحكمي على الواحد حكمي على الجميع حديث لم يصح خطاب الواحد خطاب الجماعة حديث لم يصح لكن يستأنسون به حديث اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك يستدل به جماهير للأصوليين على أن الخطاب الواحد خطاب للأمة واحد يجاهز نفسه عشان أنا أسأله وين وجه الدلالة قال نعم اذبحها ولن تجزي أحدا بعدك ومن ذلك حديث رخص رسوله أسلم للزبير ولعبد الرحمن بن عوف بلباس الحرير أنه حرم الحرير قال هذان حرير وذهب هذان حلال لأمتي حرام على حلال, حلال لإناث أمتي حرام على ذكور ذكور أمتي فرخص للزبير عبد الرحمن عو... ابن عوف لبس الحرير للحك وقيل التلخيص أيضا في الجيش يعني في عند التقاء الصفين إن كان تغيظا لأهل الكفر رخص للزبير يستدلون به أنه وإيش؟ الخطاب للواحد خطاب للأمة من وين بقى وجه التلالة؟ أن الخطاب للواحد خطاب للأمة في حديث اذبح ولن تجزئ أحدا بعدك فضل كريم تقارب لكن ليس يعني ليس توضيحا لكن تقارب, تقارب. هذا استمرار في المجالس أنت كنت معهوج أيضا وعادلك الله الى فعلاه ف, ف جعل جعل الاستمرار مع كمالك ها كريم النبي ممتاز. ممتاز هو صحيح نقول يعني هو لما اراد التخصيص اظهره بالقول لما اراد التخصيص اظهره بالقول وعند اظهار القول دلال على التخصيص على خلافي لأننا نقول مثلا أن المسلم تزوج 9 فالسنه انت تزوج 9 لا 13 اسف فالسنه انت تزوج 13 لكن لا تج لا تجمع الا 9 تحتك يعني ما تموتش الا عن 9 لان المسلم مات عن 9 صحيح لا ليش لان انا عندي اي فعل النبي عام لكن جاء النص بتخصيص النبي بذلك كالوهبه التي تهب نفسها لرسول قال خالصة لك من دون المؤمنين فلما نص جاء النص بالتصريح علمنا أنه خلاف التقصير من حديث رخصة رسول الله سلام للزبير عبد الرحمن ابن عوف في الحرير وجه الدلالة منه أنه على خلاف التقصير لأنه قال رخصة ولذلك نقول بأن الخطاب لوحد خطاب للأمة فأراد أن يبين أي أحد يقول له طب نفعل مثل الزبائي قال لا هذا التقص لهذا الشخص تعيين وذلك ما قاله تجزعك أنت تعيين لا تجزع غيرك فيها دلال عنه لما نطق بالترخيص دلال عنه خلاف الإيش على التقصير هذا هو وعن هذه المسألة مسألة من الأهمية بمكان فيها حديث يفصل لنا في الخطاب وهو حديث الرجل الذي يعني جاء إلى النسلم وقال له طهرني أقم علي الحد فنظر ان النسلم ساكتا فقال له طهرني يا رسول الله إني أتيت من امرأة ما يأتي الزوج من زوجه غير اني لم اطى. اني اتيت من امرأة ما يأتي الزوج من زوج غير اني ايش? لم اطى. ما في نكاح. يعني قبل ضمة. فقال له طهرني يا رسول الله. فسكت عنه السلم. جذب ابو بكر فقال استتر بستر الله. قال لا والله حتى يطهير. فقال عمر استتر. فقال لا حتى يطهير. فسكت ابن السلم عنه. حتى صلى. وبعد من تأمن الصلاة قال ابن السلم انا السائل. قال ها انا ذا يا رسول الله فقال الله عليه وسلم اسبغت الودوء قال نعم قال صليت معنا قال نعم قال اذهب قد غفر الله لك سعد جدا بها. ثم قرأ عليه قول الله على اقمي الصلاة طرفين النهارين وظرفة من الليل ان الحسنات يذهبنا السيئات فقال عليه خاصة هنا التأصير العام جاءك فاصل في الخطاب فقال الله عليه وسلم ايش سرعة لا بل لامتي عامة بد ان تعلم في القاعدة المهمة جدا الاصولية لا يمكن للاحكام ان تنزل للاعيان ابدا الاحكام لا تنزل للاعيان بحال من الاحوال كل الاحكام هي احكام تشريعيه والتشريع على التعمين لا على التخصيص بعد قا قد نسينا من القواعد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك